بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه له وما كسب سيصغى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد